بسم الله الرحمن الرحيم 112. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم وَبَشِّرْ وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ 119. عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير 111. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 112. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 113. إنه عليم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 في ستة أيام وكان عرشه على الماء إلى بلواكم أيكم أحسن عمل ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر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 إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضراء مسّته ليقولن يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم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 ما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل تاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 أفمن كان على بينة من ربّه ويتلّوه شاهدٌ منه ومن قدره كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِن 111. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 112. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم 113. ويقول الأشهاج هؤلاء الذين كذبوا على ربهم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 119. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 110. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 111. الفلك بأعيننا ووحينا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 زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمنه وما آمن معه إلا قليل 123. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم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 117. وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على وَقِيلَ وقيل بعدا للقوم الظالمين 118. ونادى نوح رَبِّ فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 111. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح 112. فلا تسألني ما ليس لك به علم 113. إني أعظك أن تكون من الجاهلين 114. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم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 120. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون 121. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين 112. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني 111. الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 113. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من إِنَّ إِلَٰهَكُمُ اللَّهُ وَلَا أَكُونَ لِلَّهِ مِنْ نِدٍّ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا أُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا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 عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن ٱلرَّبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَأْصِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فدروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت متتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلم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 117. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 118. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُصِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ضِرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ النَّصِيبِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 111. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 112. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عالي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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 112. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن كَمَا نترك ما يعبد آباؤنا أو أن, نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد 120. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا 119. وما أريد أن أخالفكم إلى ما عَنْ عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه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 إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعِيبُ مَا نَفَضَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 111. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 112. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود 113. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا مبين 111. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد قَوْمَهُ يَوْمَ قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود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 انفسهم فما اغنت عنهم الهاتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي يدعون من دون الله من شيء الا ما جاء امر ربك وما زادوهم غير تذيب 119 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 110 إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 111. وما نؤخره إلا لأجل معدود 112. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد 113. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 119. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 110. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات 112. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك غَيْرَ غير مجدود 113. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد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 ولا تركنوا إلى الذين غلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقيم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل. 111 إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 112 واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 113 فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إِلَّا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 112. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون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 وَكُلَّنَّ قُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَبَائِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوَاعِظَةٌ وَدِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنَّ عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ